وإن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مظل له ومن يضل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله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 فكل بدعتهم ضلاله فكل ضلاله في النار معاشره الاحبه رجالا ونساء السلام عليكم ورحمه الله وبركاته قد تم طاب من شاكوا وتدؤت من الجنه منزلا فسبح الله العظيم رب العرش الكريم ان يجمعني واياكم في دار كرامته اخوانا على سرور متقابلين افعلوا سبحانه ان يفرج هم المهمومين ويكشف كرب المكروبين ويقضي الدين عن المدينين وان يدل الحيارى ويهدي الضالين ويغفر للاحياء وللميتين مرت ايام معدوده ونستقبل شهر رمضان وعنوان لقاء هذه الليله الطيبه المباركه قربت اخفاء وسييتكون موضوع هذه الليله من العناصر الاتيه وقفه قبل البدايه ثم شهر رمضان ثم كتب عليكم الصيام ثم المطلوب منك ومنك ومني ثم بدا غريبا فسيعود غريبا ثم الغرباء مع الصيام ثم ولكي من اخبار النساء ثم انواع الصائمين ثم هذا حالهم فما هو حالنا ثم اخيرا نداء اخير وقفه قبل البدايه كنا في العام الماضي في مثل هذه الايام نرقب شهر الصوم ونتحره ثم ماذا عاما كامل بأيامه ولياليه قد قوض خيامه وطوابساطه وشد رحاله بما قدمنا فيه من خير أو شر فصدق الله ومن أصدق من الله قيل ومن أصدق من الله حديثا وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويستخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين قال ابن كثير رحمه الله تمر بنا الأيام فترا وإنما نساقوا إلى الآجال والعين تنظروا إن الدقائق والثواني التي ذهبت من أعمارنا لن تعود ولو أنفقنا جبال الأرض ذهبا وفضة واعلم أن الأنفاس معدودة والآجال محبتها محدوده واعلم ان من اعظم نعم الله عليك امدك في عمرك وجعلك تدرك هذا الشهر العظيم فكم غيب الموت من صاحب ووارث ووارث ترى من حديد تذكر من صان معنا العام الماضي وصلى العيد ثم اين هو الان بعد ان غيبه الموت اجعل لك من هذا الحديث نصيب قال صلى الله عليه وسلم فقهم خمسه قبل خمس حياتك قبل موتك وصحتك قبل سقمك وفراغك قبل شغلك وشبابك قبل هرمك وغناك قبل فقرك رواه الحاكم اصرف راك الله ان تكون من خيار الناس كما اخبر بذلك صلى الله عليه وسلم حين سئل اي الناس خير قال من طال عمره وحسن عمله إلهي ثكلت خواطر أنست بغيرك أذنت قلبا وحبث روات شهر رمضان قال سبحانه شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفره فعده من ايام اخرى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر فلتكمل العده وليكبر الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون عند احمد والنسائي من حديث ابي ثريره كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبشر اصحابه بقبوم رمضان فكان يقول لهم قد جاءكم شهر رمضان شهر مبارك افتراض الله عليكم صيامه يفتح فيه ابواب الجنه ويغلق فيه ابواب الجحيم وتغلف فيه الشياطين فيه ليله خير من 1000 شهر من حرم خيرها فقد فرهم قال ابن رجب هذا الحديث اصلا في تهنئه الناس بعضهم بعضا بشهر رمضان كيف لا يبشر المؤمن بفتح ابواب الجنان كيف لا يبشر المذنب بغلق ابواب النيران كيف لا يبشر العاقل بوقت يغلق فيه الشيطان من اين يشبه هذا الزمان زمان قال معلا ابن الفضل كانوا يدعون الله سته اشهر ان يبلغهم رمضان ثم يدعونه سته اشهر ان يتقبل منهم رمضان قال يحيى بن كثير كان من دعائهم اللهم سلمني الى رمضان وتسلم لي رمضان وتسلم مني رمضان متقبلا سنرحا بشهر طيب مبارك كريم في رمضان انزل القران والكتب الثانويه في رمضان الشفاعه بالصيام والقران في رمضان التراويح والتهجد في رمضان التوبه وتكفير الذنوب في رمضان قصفه الشياطين في رمضان تغلق ابواب الجحيم وتفتح ابواب الجنان في رمضان تجود والاحسان وينعكم من النيران في رمضان الصبر والشكر الصبر والشكر والدعاء في رمضان الصبر والشكر والدعاء في رمضان مضاعفه الحسنات وليله القدر في رمضان انتفاض والانتصار فكيف لا يفرح المؤمن بشهر هذا بعض ما فيه بين الجوانح في الأعناق فقناه فكيف أنسى ومن حنا في ينساه وكيف أنسى حبيبا كنت في صغري أثير حفن له جلت نزاياه ولم أزل في هواه ما نطبط له عهدا ولا نحت الأيام ذكراه قد شاخ جسمي ولكن في محبته ولم أزل في هواه ما زل قلبي فتى في عشك معناه وفي كل عام لما لقيا محببة يهتز كل كيان شين ألقاه بالعين والقلبي بالآذان أرقب أرقبه وكيف لا وأنا بالروح أحياه والليل تحلو به اللقيا وأنقفرت ساعاتها أثيالها وأحناه فنوره يجعل الليل البذي مضحا فما أجل وما أجل محياه انقضى شهرا ولكن في نهايته يمضي كطيف خيال قبل محناه في موسم القهر في رمضان الخير تجمعنا لقدت الله لا ما له ولا جاه من كل به خشيه لله ذي ولعن بالخير فارسه دوما في ماه قد قدروا مواسم الخيرات فاستبقوا فالاستباق هنا المحمود عقباه فمن قاموه ايمانا محتسبا أحيوه طوعا وما في الخير إكراه وكلهم بات بالقرآن من دمجا كأنه الدم يسري في خلاياه فالآذان سابعة والعين دامعة والروح خاشعة والقلب أواه كتب عليكم الثيام قال تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الثيام يعني فرض عليكم الثيام يا أيها الذين آمنوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ قَالَ ابْنُ عُثَيْمِين رَحِمَهُ اللَّهُ الْشَّهْمَةُ مِنَ الصِّيَامِ لَيْسَ أَيَّمَا عَلَى الْإِنْسَانِ نَفْتَهُ عَنِ الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ وَالنِّفَاحِ وَلَكِنْ كَمَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ وَمَا أَشَارَ إِلَيْهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي قَوْلِهِ مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ وَالْعَمَلَ بِهِ فَلَن يَنْفَعَهُ فليس لله حاجه في ان يدع طعامه وشرابه ومعنى قوله عليه الصلاه والسلام من لم يدع قول الزور او من لم يدع قول الزور هو كل قول محرم وقوله والعمل ده اي بالزور اي كل فعل محرم وقوله والجهن اي العدوان على الناس وعدم الحلم فالمطلوب منك ومنك ومنه لي تحقيق تقوى الله جله وعلاه تقوى الله الغايه المنشوده والدره المفقوده قال سبحانه ولقد وصفنا الذين اوتوا الكتاب من قبلكم واياكم ان تتقوا الله وقال صلى الله عليه وسلم اتق الله حيث ما كنت والتقوى في ابسط معانيها فعل ما مر وترك المحظور فهل ترانا خططنا هذا بسياننا ان نحنم لما بالله يفتقيه وبالليل يافيه كتب عمر ابن عبد العزيز الى رجل اسك بك تقوى الله عز وجل التي لا يقبل غيرها ولا يرحم الا اهلها ولا يصيب الا عليها فان الواخذين بها كثير والمتكلمين بها كثير والعاملين بها قليل جعلني الله جعلني الله واياك من المتقين تقوى الله افرا ما افرغت واذم ما افرط وافضل ما ادخرت والاخره عند ربك للمستقيم واليك بعضا من اخبارهم قال البخاري نقطب في مسلم من اختلم وقال الشافعي ما خلق الله صادقا ولا كاذبا ولو اعلم ان الماء يفسد علي مرئه ما شربته وقال لمحمد بن ياسع لما لا تتكئ قال انما يتكئ الامن وانا ما زلت خائفا وقرئ على عبد الله بن وهب واذ يتجادلون في النار فثقط نفسيا علي وحج مسروق فما نام الا ساجدا وقال احدهم ما كذبتم منذ علمت ان الكذب يضر اهله وقال ابو سليمان الداراني كل يوم انا انظر في المرآه خلفت وجهي من الذنوب هذا حالهم فكيف حالي وحالك لبثا الجديد ذاكن مثري ولا سيما الوعيد وانما الامل البعيد رحمتك يا رب لماذا تريد الحياه لماذا تحتقر العيش اذا لم تدنع عينك من خشيه الله جل في علا اذا لم تندحت في السحر اذا لم تذاهم بالركب في شلقه الذكر اذا لم تكن الهواجر وتغتف صدقه هل العيش الا هذا هل العيش والسعادة إلا هذا إذا لم تستطع قيام الليل وقيام النهار فأعلم أنك محرم قال سبحانه إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر هذه هي أخبارهم لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر بدأ غريبا وسيعود غريبا قال صلى الله عليه وسلم ذاه اجينه غريبا وسيعود غريبا فطوبه للغرباء الا الذي يقرا ويسمع ان اخبار الفلك وقله من الخلف يعلم ان الدين يعيش غربه بين اهله من سمع عن صيامهم وقيامهم وجفاتهم ايقنا ان الواقع اليوم يحتاج الى مراجعه وتصحيح فتعالوا احبتي ننظر في بعض صور الغرباء في رمضان الرهباء مع الصيام عن ابن عمر رضي الله عنهما قال ما مات عمر حتى فرغ صيام اما امير ضرره وتفيل الفجره اثنان قال ابو نعيم عنه حظه من النهار الجود والصيام ومن الليل السجود والقيام مبشرا بالب... مبشر بالبلاء مبشرا بالبليه ومنعم بالنجوى يعن الزبير بن عبد الله عن جدي عن جدته له يقال لها هينه قالت كان عثمان يصوم الدهر ويقوم بالليله الا هجعه من اوله رضي الله عنه قتلوه وقد كان صائما والمصحف بين يديه والدموع على احجته وخدبي حبيب محمد ووزير صدق ورابع خير ورابع خير من وطئ الثرى اما ابو طلحه الانصاري الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم يا صوت لصوت أبو طلحة في الجيش خير من ألف رجل عن أنس رضي الله عنه قال كان أبو طلحة لا يثوم على أهد النبي صلى الله عليه وسلم من أجل الغذو فلما قضى ربط لله صلى الله عليه وسلم لم أره الفطر إلا يوم أضحى أو يوم فطر أما حكيم الأمة وسيد القراء أبو الضرباء فقد قال كنت تاجراً قبل ان يبعث محمد صلى الله عليه وسلم فلما بعث محمد زاويت العباده والتجاره فلم يستمع فاخذت في العباده وتركت التجاره فتقول عنه زوجه لم تكن له حاجه في الدنيا يقوم الليله ويقوم النهار ما يفطر لله بالرهب كرر علي حديثهم يا خابي فحديثهم يجلب فؤاد القاضي ان من خبر الامام القضاء المتعدد المتهجد عبد الله ابن عمر رضي الله عنهم اجمعين يكفي قول النبي صلى الله عليه وسلم فيه نعم العبد عبد الله قال عن ابن نافع كان ابن عمر لا يصوم في السفر ولا يكاد يفطر في الحرب وعن سعيد بن جابر قال لن نستغر ابن عمر قال ما آثر على شيء من الدنيا يعني ما اهتم على شيء من الدنيا الا على ثلاث وما ان تواجد كما كذا في الليل واني لم اقاتل فئه الباغيه التي نزلت بنا يعني الحجاج والى الكينزي الرجاء بن حيوه عن ابي امامه ان شاء رسول الله صلى الله عليه وسلم جيشا فاكيته فقلت يا رسول الله ادعوا الله لي بالشهاده قال اللهم تكلمهم وغنمهم فغدون ففللنا وغنمنا حتى ذكر ذلك 3 مرات هذا ثم اتيته فقلت يا رسول الله اني اتيتك كثرا ثلاث مرات اسالك ان تدعو لي بالشهاده فقلت اللهم سلمهم وغنمهم فسلمنا وغنمنا يا رسول الله اغنني بعمل ادخل به الجنه فقال عليك بالصبر عليك بالصبر فانه لا مثله قال فكان ابو امامه لا يرى في بيته الدخان لذا را الا اذا نزل بهم فيض فاذا راوا الدخان نهارا عرفوا انه طبع تراهم ضيف وعن ابي الدرداء رضي الله عنه قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض افساره في يوم حار حتى يضع الرجل يده على راسه من شده الحر وما في نصائم الا ما كان النبي الا ما كان من النبي صلى الله عليه وسلم وابن رواحه رضي الله عنه ان مثروق ابن عبد الرحمن الذي كان في العلم معروف وبالضمان الموثوق الذي كان في العلم معروف وبالضمان موثوق للعباد الله معشوق قال انه السعدي رصيته يوما يعني سرقته يوما رصيته مسروقه في يوم صائف وكانت عائشه قد تبنته فتم بنته عائشه وكان لا يعطىgeschب Hmm شيئا لا يخالث ابنته من محبته اياها فقالت فنزلت اليدي فقالت يا ابته افطر واشرب قال ما اعردت يا ابنية قالت ادخار الرفق قال يا ابنية اني طلبت الرفق انفسي في يوم كان مقداره خمسين الف سنة قال.. يا ابنية اني طلبت الرفق لنفسي في يوم كان مقداره خمسين الف سنة فالله طعنهم فوقعهم الله شر ذلك اليوم فيطعن الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضره السرور وجزاهم بما صبروا جنتاً خضيرة متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمساً ولا حداً خريرا وبانية عليهم دلالها ودللت قطوفها تذليلا يطاف عليهم بأواني من فضه وأكواب كانت قوارير قوارير من فضه قدروها كقدره ويبقى نفيها كاسا كان مذاقها زنجبيلا عين فيها تسل ماء السبيب يطوف عليهم ولدان مخلدون اذا رايتهم حسبتهم زؤل ام منثور وهم واذا رايتهم فَإِذَا رَأَيْتَ فَلَمَّا رَأَيْتَ نعيماً وملكاً كبيرا آليهم ثياباً خضر واستترقوا وحُلوا أتاوا بمضطرب لسقامكم رب شرابا تهبوا إن هذا إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا سعيكم مشكورا إذا صبرتم على طاعته سعيكم مشكورا إذا صبرتم على جديد سعيكم مشكورا إذا صبرتم على الأذى في سبيبي وهذا خبر الأخير عن المبشر المخزون المستفر المخزون تجرب من التلاب وشمر للجفاد وقدم الأتابة للمعاب العلاء ابن زياد كان ربانيا فقيا طالثا لله بكاء من فسية الله عن نشام ابن حسان أن العلاء ابن زياد كان قوس نفسه رغيفا كل يوم وكان يصوم حتى يخضر أو يصلي حتى يسقط فدخل عليه أنس بن مالك والحسن فقال له إن الله تعالى لم يؤمرك بهذا كله فقال إنما أنا عبد الرموك لا أبع من الاستكانة شيئا إلا جئته بها قال له رجل رأيت كأنك في الجنة رأيت كأنك في الجنة فقال ويحك أما وجد السيطان أحدا يذخر به غير وغيرك قال سلمت بن سعيد رؤيا العلاء ابن زياد انهم من اهل جد سمك صلاه لا تلقوا له دمه ولا يقتحد بنومه ولا يتذوق طعاما فاستاذن حسن فقال اي اخي اتدخل نفسك ام بشرت بنت له فذاد بكاءه قلت فلم يطرق حتى امتى وكان صائما فطعم شيئا قالت تحانست الا الذي لطفت لكم من رحمتنا اولئك اعمال مبعودون لا يسمعون خفيفا وهم في مستقر سكنهم خالدون لا يحسب موسم التقاع الأكبر وتتلقاه الملائكة فاما يوم كل الذي كنتم تعدوه في يوم تتق السماء كبنيت جنل الكتب كما بذلوا ولقد نادى وعدا علينا ان كنا ساعين ولقد كتب في الزبور من بعض الذكر أن الارض يريك فا عبادي الصالحون ان في هذا مبلاغا بقوم حابثين وما ارسلناك وما ارسلناك الا رحمة للعالمين دعوه لا تنرموه دعوه فقد علم الذي من تعلموه راء على ملك ذات مشاء اليه وطالب مطلب لن تطلبوه اجاب دعاء ابي لما دعوه فقام بامرهم واواعتهم بنفس ذاك من طعم الذي بهم تفوق مطعما لن تطعموه وتلك الجنه نور لمن عبادنا من كان تقيا وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلتنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيه رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده والصبر لعبادته هل تعلمونه سميه من الله جرى الله كم انا تذين في منهم واي كلام يترجمك عبره ولكن من اخبار النساء الغضاب انا عبد الرحمن بن قاسم ان عائشه كانت تصوم الظهر وقال العروه ان عائشه كانت تبعد الطول وقال القاسم كانت تصوم الظهر لا تفطر إلا يوم أرحى أو يوم السطر دعث لها معاوية مرة بمئة ألف درهم فقد سمت ولم تطرق منها شيئا فقالت بريبة انت صائمة فهل فهل نبتعتي لنا منها بدرهم من لحما فقالت لا تعلفيني لو كنتي أذكرتيني لفعل إنها الصديقة دين تصديق العثيقه بنت العثيق حبيبه الحبيب واليفه القريب المبرئه من العيوب رضي الله عنها وارضاها ان القوامه القوامه حفه بنت عمر ابن الخطاب وارثه الصحيحه الجامعه للكتاب فعن قيس بن زيد ان النبي صلى الله عليه وسلم طلق حصه فدخل عليها خالاها قدامه عثمان ابن مبعول فبكَت وقالت اللهم ما طلقني عن سبع والله ما طلقني عن سبع فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فجلبك قال فقال لي جبريل عليه السلام راجع حفصه راجع حفصه فانها طوامه قوامها وانها زوجتك في الجنه اي شهاده اعظم من شهاده الله وجبريل اي شهاده اعظم من شهاده الله وجبريل حقا ربنا الله تعز وارضاه وانعم به من عباده كانت سبب لرجوع ام المؤمنين حفصه الى رسولنا صلى الله عليه وسلم لتبقى له زوجته في الجنب طال ما س ما سقط حتى ما يفطر والايتي ماضي ان سعيد بن عبد العزيز قال ما بالشام ولا بالعراق افضل من رحله الآبده مؤلات معهما دخل عليها نقر من القراء تكلموها فترثق بنفسها فقالت مالي والرزق بغير فانما هي ايام مبادره فمن فاته اليوم شيء لم يدرك قطا والله يا اخوتي لا اصلي لها لا اقلب ذواري ولا اصوم لها له ايام حياتي ولا امتي لها ما حملت الماء عيني ثم قال ايكم يامر عبده فيحب ان تقصرتي فلقد قامت رحمه الله صامت رحمها الله حتى اخضرت وصامت حتى اسودت وبكت حتى فقدت بقرها وكانت تقول اني بنفسي قرحت ادي وقد طعق قلبي والله لو وجدتم ان الله لم يخلقني ولم اكسي ان ذكرى كانت رحمها الله رحمها الله تخرج الى الساحل فتغسل ثياب المرابطين في سبيل الله قال الله عنهم إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا طاشعين قال عنهم وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مستقين سمن الله علينا ووطعنا عذاب السموم اننا كلنا من قبل مدعوه انه هو الباقور تذكر, <تذكر> استمع انت بنعمه ربك بكامل ولا مجنون فلو كان اللقاء كما ذكرنا لفضلت اللقاء على التامين وما التامين دي اسم السيد الشي... ليس من شأن عبده <تذكر> فما التذكير فخرا للهلالي انواع الصائم اخي اخيه من صام عن الطعام والشراب فصومه عباده ومن صام عن الربا والحرام واقطر على الحلال من الطعام فصومه عده وعباده ومن صام عن الذنوب والعصيان واقطر على طاعه الرحمن فانه صائم رضا ومن صام عن القبائح وافطر على التوبة لعلام الغيوب فهو صائم تقى ومن صام عن الغيبات والبفتان فافطر على تلاوة القران فهو صائم رقي ومن صام عن المنكر والاغيار فافطر على الفكره والاعتبار فهو صائم سعيد ومن صام عن الجهل والانتقاص فافطر على التواضع والاخلاص فهو صائم سالم ومن صام عن خلاف النفس والهوى وأفطر على الشكر والرضا فهو صائم غالم ومن صامع عن تبيح أفعاله وأفطر على تكثير آماله فهو صائم مشاهد ومن صامع عن طول أمله وأفطر على تقريب أجله فهو صائم زاهد قال ابن القيم الصوم لجام المتقين وجنة المحاربين ورياضة الأبرار المقربين لرب العالمين يكفيك قوله الصوم لي يكفيك قوله الصوم لي وأنا أدي بك يا قاد من بالتطاع في عينك الحب طال اشتياقي طال اشتياقي فكم ينفو لكم طلبه صبرت آمن أمني قرب عودتكم أمني قرب عودتكم نفسي فهل يدنوا لكم تربوا إن هلطيتكم فاخذر عامرنا والله أكرمنا إذ جاءنا القصب ففيكم يرتقي الأبرار منزلة والخاملون كفالة ذرعهم جذبوا قالوا الصوم الصوم الذكر محروم منه وقال الصوم رجوله المستعلنه واراده المستعليه وقال رمضان شهر الحريه انما في الله وفي الحريه تمام العبوديه وفي تحقيق العبوديه تمام الحريه وقال رمضان شهر القوه فليت الشديد بالصرعه ان مشديد الذي يملك نفسه عند الغضب فقال الصوم صبر وطاعه ونظام اترون امه من الامم تتحلى بهذه الصفات ثم تجد سبيلها الى الانهار اترون كيفا يتحل بهذه الاخلاق القويه ثم يجد نفسه على اثبت القديمه فلا تيسى وان تقوم فلا تيسى وانت تصوم لما انت تصوم رمضان ان الله يريد ان يجعلك بالصيام مثال القوي الامين فحضار هدار الا ليس لك عن رمضان وانت الضعيف الخائن احبتي لا يتسع المقام حتى نذكر حال الغرباء مع القيام وامع محتاجينا والقران لا يتسع المقام لذكر اخبار الغرباء مع التبرع والدعاء والبني والاطاه وليتسع المقام لذكر بطولات الغرباء وصولاتهم وجولاتهم في ساحات الجفاة في رمضان ولكن حسبنا ما سمعنا وذكرنا من أخبارهم والذين بالإشطارة يفهموا لقد كان رمضان شهر عبادة واجتهاد فهكذا كان حالهم قبل وبعد رمضان فما هو حالنا اسمع شيئا من أخبارنا في بحث واستفتاء وأسئلة طرحت على فئات من المجتمع رجالا ونساءا موظفين وطلابا ان حالهم وعن انقاطهم في رمضان فجاءت الاعترافات التي تؤكد لنا قوله صلى الله عليه وسلم التي تؤكد لنا قوله صلى الله عليه وسلم بدا الدين غريبا وسيعود غريبا تطوبا للغرباء فقالا يقول اقضي الليله امام شاشه التلفاز تتابع القنوات الفضائيه حتى طلوع الفجر مع بعض الضلائي وقائل يقضي الوقت تحت اضواء الملاعب ظل تمثله مباريات المقامه في الدوري الرمضاني وقائل الى مرواد البلوك والورقه في المجالس وعلى الارض صح وقائل يقضي الاوقات بالتنزه في الحدائق تاره وفي الاسواق تاره اما اهل الوظائف فسهره بالليل ثم كسل وقمول طوال النهار النتيجه نوم وتضخيخ تخط اعاده الاداره واخر يقول انا احسن من غيري حيث يتمنى لي النوم في المكتب واخر يقول في رمضان يكثر غيابي وتكثر الحسنيات وفي لقاءات مع بعض ائمه المساجد تحدث بعضهم مستبشرين بزياده المصلين في رمضان واقبال الناس على الطاعه وعبر اخر عن فجرهم لحال المتخاذلين حتى في رمضان قال اخر انهم يزدادون في صلاه الفجر حتى يمتلئ المسجد ولكن لا نكاد نراهم في صلاه الظهر والعصر فقد قلبوا ليلهم نهارا ونهارهم ليلا وفي الاسواق اسمع الاخبار من رجال الهيئة أما في المقاهي فسئل أحد العاملين في أحد المقاهي عن الفرق بالنسبة لهم عن العمل في رمضان وفي غيره من سائر الشهور فأجاب إن العمل في رمضان يكون أكثر تعبا وإرهاقا حيث يكثر الزباء ويزبحمون بمعدل الزعف عن غيره من الشهور وينظون طوال ليلهم في المقهى أما الأبناء فعلى الأرسزة والطرقات صخب وله فتسأل نفسك أما الرائع من الرائع أما النساء كثهرات نسائية وانشغالا في إعداد أصناف الحلوغيات والمشروبات إما هاك يسهرن حتى الفجر في انتظار الأبناء الذين لا يعودون إلا في هذه الأوقات أما الأسواق والتجمعات تحدث لا حرج فأين العبادة والجد والاجتهاد يقول احدهم يقول احدهم انا نم بعد الفجر ولا استيقظ الا بعد صلاه العصر فالنوم عباده واخر يقول يوقظني والدي عند الافطار وفي بعض الاحيان لا افطر الا قبل العشاء وما اخذ الذبائل في احد المقاهي كانت هذه الاسئله السريعه منذ متى وانت هنا قال من الساعه الثانيه عشره الى متى تجلس قال الى وقت السحور هل انت موظف قال نعم موظف حكومي هل لا تتاخر عن دوامك قال اتاخر قليلا ثم اكمل النوم في المكتب هذا هو رمضان اليوم عند كثير من الفئات سواء غربة الصائمين ويا حسرة المسرفين نداء اخير ويحنا ما اغربنا ويحنا ما اغفلنا ويحنا ما اشكلنا في خلاء لاي شيء خلقنا اناجلى في امل النار لا غفله يا غيوم الغفله انا القلوب تقسى علي يا شموث التقوى والايمان ترعيم يا طه اذا اعمال الصالحين ارتفعي يا قلوب الطائمين ارتفعي يا اقدام المتهاجدين اسجدي لربك واركعي ويا عيون المتفججين لا تفجعي ويا ذنوب الطائبين لا تغتاي يا ارض الخواء ابلي اذاكي يا سماء النفوس ابلعي يا خواطر العارفين ارتعي لا تهن للمسلمين بغير الله لا تقنعي قدمي لي هذه الايام موائد الانعام للصيام فما منكم إلا من بعين يا قومنا أجيبوا داعي الله يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغذر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم ومن لا يجب داعي الله فليس من عبد في الأرض وليس له من دونه أولياء أولئك في ظلال مبين طوبى لمن اجاب طوبى لمن اجاب واطيب وويل لمن صدب عن الباب الا يكفيك صوم الصوم لي وانا ادب طب دع عقوك اهدني للنور مدد يداك ابكي وابكي ويبكي دمعي ويبكي بكايا وحتيه من وعاء غرفته من دماءي وما لي غيرك دوى يا ربي يوم الهدايا اليك ألقى ضياعي مفقدا في مسايا تسكب ضياك اني ظمآن بل ضياع لم أدري من أي نبع أبتي حميم الركائر واشتقنا ما آتيه يطفي لهابي حسايا رحماك يا ربي هذا ابني وخطاياي وذاك دربي وهذا على طريق الخطايا وذاك دربي وهذا على الطريق خطاياي وذاك دربي وهذا على الطريق خطاياي رحماك يا ربي اني ودربي والخطايا في وجهك ليس فيه من الضياء بقايا تخت وغابت ولكن ما زلت ما زلت أرجايا خفرت أم يذهب فإني ما زلت أدعوك يا يا يا رب أجبا لمن عرفك ثم أحب غيبتك أجبا لمن عرفك ثم أحب غيبتك وعجبا لمن سمع مناديك ثم تأخر عنك <تصفيق> الله في الله لا تحذي ما صير ما عندك بأسوأ ما عندنا اللهم عاملنا بما أنفاهنا ولا تعاملنا بما نحن أهلا انك انت اهل التقوى واهل المغفرة اللهم بلغنا رمضان وارزقنا صيامه وقيامه ايمانا واحتسابا ياد الجلال والاكرام اجعلنا فيه من اهل ليله القدر ومن من نال فيه عظيم الثواب والاجر اللهم من علينا بتوبه النصوح اللهم ان علينا بتوبه النصوح قبل الموت وبشهادة عند الموت ولرحمة بعد الموت يا أرحم الراحمين اللهم حدد إلينا الإيمان وزيده في قليبنا فكره إلينا الكفر والقصوق والعسيان واجعلنا يا ربنا من الصاشفين اللهم اجعلنا من السوابين واجعلنا من المتطفرين الذين لا خلط عليهم ولا هم يحدنون اللهم لا تأخذنا بالتقصير وعفو عنا الكثير وتقبل لنا اليسير انك يا مولانا نعم المولى ونعم النصير اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه واهم اجمع شملنا ووضح صرنا واصلح لنا امورنا وانصرنا يا قوي يا عزيز على القوم الكافرين وناصر المجاهدين في سبيلك الذين يقاتلون من اجل اعلاء كلمه دينك اللهم انصرهم في كل مكان ثبت اقدامهم واربط على قلوبهم فافرغ عليهم صبرا يا ذا الجلال والإكرام اللهم اجدهم عنا وعن الإسلام خير الجزاء يا رب العالمين اللهم اكبت عدوك وعدوهم إنهم لا يعجزونك يا قوي يا عزيز اللهم اجعل رمضان شهر نصر وعز وتمكين للاسلام والمسلمين يا رب العالمين ردنا فيه اليك ردا جميلا يا ارحم الراحمين احفظ نساءنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن ربنا ظلمنا انفسنا والا تغفر لنا وترحمنا لنكن من الخاسرين سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد فعلى آله وصحبه أجمعين